بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفاً فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء يَتِّينُ للكواكبِ وحفظًا من كل شيطانٍ ماردٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويطغون من كل جالبِ دحورٍ ولهم عذابٌ وصب إلا من سطف الخطف فتتبعه شهاب ساقي به فاستفتهم أهو أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسفرون وإذا نكرو لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون قالوا ان هذا الا سحر مبين فاذا متنا وكننا ترابا وعظاما انا لمبعوث اوا اذا كنا الاولون قلنا عم ما انتم داخلون فانما هي زجره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 يشركون ان كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا الى قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ان لتركوا الهتنا شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسل لَن تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُم رِزْقٌ مَّعْلُومٌ سَوَاءٌ هُمْ يَكْرَهُونَ أَمْ يُحِبُّونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ عَلَى سُرُرٍ رفعين كانهن كانهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساء يصدقين الا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدين قال هل انتم مطلعون فالطلع صراه في سواء الله ان الله انك لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين اذ ما نحن بميتين الا موتهنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل اذ ذلك خير وزلن ام شجره الزقوم ان جعلناها فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم فوآباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكسر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مندرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عين صين ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون ولجئناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذليهم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ وَإِنَّ شِيعَتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَنَظَنُّوا أَنَّهُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِينٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَاءُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّون قَالَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارا في المنام اني اذبحك فماذا ترى تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين قال يا امه تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلن إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا على الألف الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من اشرناه باصحابه نبيًا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اصحاب يُذلّيتهما محسن وظالم لنفس مبين ولقد منننا على موسى وهارون ولجأيناهما وقمنا هما من الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هما الغالبين وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليه فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيَّ لَأَسْلَمَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ إل قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ رَبَّ آبَائِكُمُ الاولين فكلبوه فانهم لا محظون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على يس ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وانذ ظن من المغسرين اذ نجينا عَيْنٍ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَامِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُضِلِّينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَثْوَىً لَّكُلِّ مُعْتَدٍ مُّرِيفٍ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِئٌ سَلَو لا اننه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبدناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلنا اليه 100000 او يزيدون فآمنوا فمتعناهم الى حين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 اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 تَتَوَلَّعُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّعُ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ